وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَاءِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَيِّتَمَاسَ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 ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوات ما يعودون لمنه عنه يتناجون بالإثم والعدوان ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية القصول وإذا جاءوا كحيك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لو لا يعذبنا الله بما نقول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 ألم ترَ إِلَّا الَّذينَ تَوَلَّوْا قَوْما رَاضيماً اللَّهُ عَلَيْهِم مَا هُم مِنْكُم وَلَا مِنْهُم وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعْدَى اللَّهُ لَهُم عَذاباً شَدِيداً إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُم جُنَّةً فَصَدُّوا عن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ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 لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم هؤلاء كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من